كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا مَن نَّعَمَ بَعْدُ وَإِن ما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فليسوا ويضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما فأحبط أعمالهم أفلم يشيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن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 لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسر مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَالسُّقْمِ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آلفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فَيَنظُرُونَ إِلَى السَّاعَةِ أَن تَأْتِيَ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلَمَ أَن لا الله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم وم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم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 الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذي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 فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَ الْمَنَائِيَكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض أن لن يخرج الله أطغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم وَل نَبَلُ وََّكُم حَتَّ عَظَمَمُجَعدينَ مِنكُم حَت نَعظَمَ المُجَعيدينَ مِنكُم وَصَّابِرينَ وَنَبَلُ وَأَخبََكُمْ إِن الذيذينَ كَفَرُوا وَصَددُّ عَن سَبيلَّ وَشَر الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن xuất đồ se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 وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل مِنكُم مَبخَ من وَمَ يبَخَ الفَ النَّ م يبَخَنعَن نفس وَله الغَ والله don